ديس الاله والاب والروح القدس الاله الواحد انا كنت في ثمار الروح القدس واتكلمنا عن المحطه واتكلمنا المره المرة عن الفرح وغصبنا عن السلام من ثمار الروح القدس فرح سلام كما ورد 5 السلام ده ينقسم إلى ثلاثة أقسام سلام مع الله سلام مع الناس سلام داخل النفس من قبل من, من أهمية السلام ان أصبح السلام تحية يعني كل إنسان يقبل واحد وحييه يحييه بكلمة السلام السيد المسيح لما قام من الأموات وظهر للمريماتين قال لهم سلام لكم الملاك لما بشر العذراء مريم بميلاد المسيح قال لها السلام لك أياتها الممتلئة نعمة العذراء لما قابلت أليس أباد أعطتها السلام فمن قوى السلام العذراء انطلعت اليصابات من الروح الخجس وارتفع الجميع بالتهجم في بطنه. السيد المسيح لما أرسل فلاميزو للخدمة قال لهم أي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت. إن كان ابنا للسلام يحل سلامكم عليه ولذلك مفروض إن أي أسقف أو أي كاهن يزور بيت من البيوت أول حاجة يقولها يقول سلام لهذا البيت الرب يعطي سلام لهذا البيت لما الملائكة بشروا بميلاد السيد المسيح قالوا على الأرض السلام لما السيد المسيح دخل إلى الهولية ورأى الرسل قال لهم السلام لكم في يوحنا إصحاح 20 من آية 19 لما دخل الهولية وقال لهم سلام لكم تكررت كلمة سلام لكم ثلاث مرات ثلاث مرات عشرين تسلع عشر, عشر عشرين واحد وعشرين عشرين ستة وعشرين ثلاث مرات بدء الرسائل اللي كانوا بيكتبوها الاباء الرسل فاني يبدأوها بالسلام يقولوا نعمة لكم وسلام تلعوه كثير أو موجودة فرومية في, في كرنسوس الأولى في كرنسوس الثانية الغلاطية في كرنسوس كله ماشي ثمر الروح قيل محبة وقرح وسلام حتى في رسائل الأباء الرسل في السكة يقولوا يسلم عليكم فلان وفلان, وفلان وسلموا على فلان وفلان وفلان برضو كلمة السلام تجدوها في كثير من رسائل وبخاصة في الرسالة إلى روميا اسفح 16 ومعلمني عقوب الرسول يقول سمر البر يزرع في السلام فالسلام هو شيء مش بس في التحية انما ايضا في المعاملات في البر نصيح لما كلم المرأة الخاطئة قال لها اندي لسلام اذهبي لسلام لما ليش قتلو المرأة شون مية وكانت تعذينا ورثة عندها قليل، سألها هذا سؤال كلام، قال لها سلام لك سلام لزوجك سلام للولد، يعني هاي يسأل عن سلامة أولئك كلهم، دي من جهد أهل مية السلام. نلاحظ في صلواتنا ان صلاة الساعة الثالثة الانجيل بتاحها سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم لا تضطرق قلوبكم ولا تجد في القدس كلمة السلام لجميعكم كريني باصل تبطرق مرات عديدة عديدة جدا لدرجة كل غوشية تبتدي بكلمة السلام لجميعكم الكتاب المقدس فرعنا ان ادم اول مدخلة كان عايش في سلام حتى مع الوحوش والحيوانات التي في الجنة الإنسان كان في سلام مع الوحوش والوحوش كانوا في سلام معه لا الإنسان كان يصيد الحيوان ولا الحيوان كان يأكل الإنسان كانوا الذين عايشين في سلام هي قد تتعب الحكاية لما النسى عرفوا الصيد ودخلوا في نزاع مع الحيوان أول صياد حاجة عنه الكتاب المقدس هو نمرود اسمه نمرود كان صياد ويشغل بالسهم وكان شديد وجبار بأس حتى الغيط دلوقتي لما يتكلمه على واحد بلخبة تقوله دهية نمرض جاي من نمرود نمرود تجد اسمه في سفر التكوين اطفاع عشر يقول كان جاود صياد جبار بأس فلما الانسان امرض على الحيوانات الحيوانات امرض عليه وبقى هم الاثنين فيه صراع ده دا يصيب داودة يأكل بها دا لكن لما الانسان بيرجع لحالات معينة من البر يقدر يتعامل مع الوحوش وميبعش يرجع الى صورة الانسان الاول من أمثلة كذا برسوم العيال اللي كان عايش مع ثعبان كبير وما كانش بيصابه. من أمثلة كذا نلاحظ في قصة الأمب أنطونس لما أقبل أمب بولا السجين جون حفره. حفره حفر الأمب بولا لكن ما عملوش حاجة للأمب أنطونس ما قالوه. خصص ال الأبرار مع بعض الوحوش كثيرة جدا يريد واحد كده يعمل لنا بحث عنه زي القديس أندرونيكوس والأفض بتاعه زي القديس مكاريس الكبير والدبة اللي ما كانش تأذيبا هو شفاء ابنه يعني فيه خصص عديدة أولى في إنسان مع الحيوان لما نعرفها حاجة كيس قلنا ان اول سلام للانسان يكون سلام مع الله السلام مع الله بدأ من الاول يعني كان الانسان يشيه سلام مع الله ثم فقط هذا السلام بالقطيع لأن الخطية هي عداوة لله والخطية هي انتصال عن الله انتصال عن الله كلمة محبة العالم عداوة لله موجودة في عقوبة 4-4 وموجود في يوحنا الأولى إصحافة 2 من أحب العالم فليس فيه محب للآن يوحنا 2 من آية 15-16 لا تحب الأشياء التي في العالم ولا الأشياء التي في العالم وقال من أحد أحد العالم فليس فيه محبة الأرض فالإنسان بيسرق سلامه مع النار بالخطيط لذلك ربنا علشان يعيش في سلام معنا بيقول ارجعوا إلي ارجع إليكم فنبعا نعيش احنا الاثنين في سلام ولذلك بالتوبة تصالح مع الله وترجع ان تكون في سلام مع الله. لكن طول ما أنت عايش شخصية، طول ما أنت عايش شخصية، علّ في بيتك قصة مسب عليها لا سلام قال الرب الأشرار. من أهمية هذه الآية انها وردت في سفر إشعيا النبي مرتين. في إشعياء ثمانية واربعين وإشعياء سبعة وخمسين لا سلام خلّى قبل الأشرار عايز يعيش في سلام مع الله عايش في حياة التوبة ولا خطيئة وأول سلام لنا ما عرفنا كان على الصليب لأن على الصليب السيد المسيح نقض صدق المكتوب علينا ونقض الحائط المتوسط الموجود بيننا وبين الله عشان كده احنا الهيكل ما بينسمهوش الحجاب في كتب القديمة كان يسمون حجاب لكن تسميها متعبة ومثيرة احنا بيسميه الايكون الساس. الساس يعني حامل الايكونات ليس حجابا بيننا وبين الله لكن هو حامل بالأيقونة بالإيمان فصالح الله مع الناس على الصليب الذين آمنوا يعني بهذا الصليب ولذلك في رميا همسة واحد يقول إذ قد تبردنا بالإيمان فلنا سلام مع الله على شرط إن إحنا بنحس في الخطيئة، مش نقول تبرهن بالإيمان وخلاص افرحوا هالليل وتأتوا بعجكم لا لا بد أن نعيش في حياة الأن لأن الخطيئة فصل الإنسان عن الله ولذلك القديس يوحنا في رسالته تقوله يقول إن لم تلومنا قلوبنا فلن مع الله إن لم تلومنا قلوبنا يعني إذا كان ضميرك تعبك قلبك يلومك من دوة مش هتعيش في سلام مع ربنا القديس أغسطين الثالث وعاش في سلام مع الله وقال كلمة لطيفة خالص قال إيه في كتاب الاعترافات قال فتظل قلوبنا مضطربة إلى أن تجد سلامها فيه في ربنا يعني يظل للإنسان مضطرب القلب إلى أن يجد سلامه في الله ما هو سلام زائف في نوع من السلام الزائف أو السلام المخادع زي الفترة اللي سبقت النبي، النبي النبي بابل كان الأنبياء الكذبوا بيطلعوا الشعب ويقولوا له سلام سلام وليس سلام، ما كانش فيه سلام، ودي ورد في أرمينيا ورد في حلب بيقول أظل شعبي فائلين سلام سلام، لما رأى هذا الملك جمع الأنبياء الكذبوا وكان معهم مين النبي؟ النبي السليم فيهم يعني فواحد اسمه صدقية كان رايح آساب زي حارس. صدقية دعمل له تاك بأرمين وقال له هتنصح أعداءك زي الأرمين دور ونيس قال لهم بحاله بيخدعوه سأل نيس وقال له فيه رأيك قالوا له لو رفت حربت هتموت فزاعل جدا ملك الهاب وقال هذا النبي لا يتنبأ عنه بسلام خذوه برموه في السجن وضوه الطعام الضيق خبز الضيق وماء الضيق إلا أن أرجع بسلام فقال لهم ميخ الهابي إن رجعت بسلام لا يكون الله قد تكلم على فن ما في ناس بيخدع الآخرين يعني بعض الناس بالغش الغش بيخدعوا إنسان يقولوا له ولا كاف ولا يهمة ولا هيجرى حاجة يبشروه بالسلام وهو هيبيع هيبيع زي الإنسان يكون هيفتع رشوة على سؤال حاجة ثم سهقول له ولا يهمة أنت تديله وهيجرى لك وترجع مبسوط ويروحه يتنسك فيها ويتمت في السجن السلام الحقيقي هو السلام من الله هو سلام ثمر من الروح القدس ما هو أول خديعة كانت من الشيطان سلام الشيطان هل لعدم حواء لن تموت لن تموت ما يهمه كوش كلهم من الشجرة ومن شجرة الكحار وتعيشوا السلام فأكله من الشجرة وطلع كلام الشيطان سلام مخادع في سلام الانسان يخدع به نفسه زي التحذير للأعصاب تخدير للأعصاب وتخدير للضمير وتخدير للعقل وفي سلام الانسان ليأخذه من كبرياء الخاصة من اعتداده بذاته من ثقته بنفسه ويطلع السلام مش مزوط احنا عايزين السلام الحقيقي اللي يكون مبني على هبى من الله نفسه اللي بيقول عنه الرسول في الرسالة الى فيلتي سلام الله الذي يفوق كل عص سلام الله الذي يفوقه كل عص وفي مزمور تسعة وعشرين يقول الله يبارك الشعب بالسلام السلام اللي يعطيه ربنا للناس يحفظهم من الشيطان يحفظهم من الخطية يحفظهم من الخوف ومن القلب زي ما بيقول لهم شعر واحدة من رؤوسكم لا تسقط بدون أبيكم حتى شعور رؤوسكم جميعها معصاة لا تفرف لأني معا لا يطعبك أحد يهديك من وعود الله إلى أخير ماهي السلام به اللي مع الناس السلام اللي مع الناس هو اللي الكتاب بيقول عليه صوب لسانها السلام لأنهم أبناء الله يضعون السلام على الناس اللي بنقول فيه الصلح قبل التناول بيقول إذا قدمت قربان على المذبحة وهناك تذكرت أنا لأخيك شيء عليك اذهب أولا في الصلح مع أخيك وبعدين تعالى قدم إيه قربان لكن يعني ساعات ما يقدرش الواحد يكون في سلام مع جميع الناس بسقط شر الناس السيد المسيح لم يكن في سلام مع الكتبة والخريسيين والصدوقيين والناموسيين والكهنة ورؤساء الكهنة وشيوخ الشعب ليس بسببه هو إنما بسببهم هم لذلك لا تجعل الخلاف بينك وبين الناس بسببك إنه بالخلال يكون بسببهم هم جايز غيرك عفل جايز غيرك عفل والأشرار بيعط ومؤامرات الاشرار كتيرة انت لا تبدأ بالشر واذا بدأهم بالشر حاول ان تحتملهم ولا تنتقم لنفسك في الرسالة الى الرمية بيقول لا تنفطموا لأنفسكم أيها الأحباء لا تغادوا عن شر لشرق دعيش في سلام عمال ومع ذلك. معلمنا عبولة الرسول بيقول في المواقعية مواقعية جدا في رمية 12-18 بيقوله إن كان ممكنا فعلى قدر طاقتكم سالموا جميع الناس إن كان ممكن على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس لكن أسرد مش ممكن هتعمل إيه بقى رئيسك في الشغل بيبسهدك وفلت تستطيع انت عيش معه السلام حماتك في البيت تتعبك ومش قدر تتعيش معها في سلام اخت زوجك تتعبك ومش قدر تتعيش معها في سلام مساعد اخت زوج بخاصة انه اللي ما تكونش متبوزة بصبه اصعب من الحم يعني اللي فيكوا أثرت أزبط لكن يزعلوش من الكلام ده لكن يحاول يصلح. ال إذا كان بيجي لك الشر بدون سبب منك أحسن. لكن من جهة أخرى لا تكن حساسا. من جهة أعطاء الآخرين في نفس حساسين أول لغرب تكشف أسود يقول اه هو يقصد بكل مد إيه؟ لازم يقصد كذا، هو بيعمل ده ليه عشان كذا. يكون حساس خليك بحبور هارتين يعني بحبور؟ مش عارف هي ترجموه ايه لكن يعني خليك واسع أصد طويل البال صدقوني وجد عند كثير من العلمانيين اللي ملهمش علاقة بالكنيسة طالش بعضهم تلعيه لظيف وبحبوح وصدر واسع وما يتعبش وما يتعبش غيره حتى لو واحد قال له كلمة جديدة خلتها بتحكيه بنكتة ممكن خليك بحبوح بحبوح وبشوش ومش كل كلمة تزعل منه دي ناس مشاعرهم زي الحرير عارفين حرير لو اي سوكه مرت او حتى رم جام عليها يتعب الحرير نسمعنا كده ان مشاعر, مشاعر تبقى زي الكستور ولا زي ولا زي الملابس الجلد لا خليك واسع الصدر زي عن موسى النبي في ستر العدد عدد 12-3 وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض مش من نوع اللي يجعل بالسهولة ولا بصعوبة لو أرد في الكتاب المقدس خروج 32 حاجة عجيبة جدا إن ربنا زئل من الشعب وغضب عليهم وعالها فيهم لو وقت موسى يقول له لا رب ارجع عن حموبه ماذا ما كنت مع النساء الله ده ليه ربنا وبعدين يقول له شوف <تصفيق> ان ما كنتش تغفر ليهم امحوا اسمي من كتابك الذي كتب اشتب اسمي من سفر الحياة بتاعك الله ده راجل جليل مع ان الناس عزة كانوا عبدوا العجل الزهدي خروق 32 دي بعد العجل الزهدي ربنا على روح الشعب شوف الشعب يعمل ايه لكن موسى كان حليما جدا اذا اردت ان تعيش مع الناس في سلام لا تحاسب على كل عمل ولا على كل كلمة ولا على كل معاملة خليت بحروح ولطيف وبشوش بعض الأمور تاخدها كده في شهولة بعض الأمور تاخدها بروح المرح بجحكة واتمرت إذا أردت أن تعيش في سلام مع الناس لا تطالبهم بالمثاليات هما مش أداء مش كل واحد يقدر يعيش في المتاليات، مش كل واحد محضرش. لا تطالبهم بمثاليات هما مش أداء خذهم على طبعهم نحكم كما هم بواقعهم احنا بحق الطبيعة احنا كده بيجي لنا اشهر مطر ما نقدرش نقول الطبيعة بتصل مصر بنحزمها كما هي حصل رياح شديدة جدا ورمال بنحزمها كما هي لكن ما نقولش ان فصول السنة السنه تغير طبعها علشان احنا نعيش معاها في سلام ما نقدرش نقول كلامه ما نقدرش نقول الجو في الحر والبل في ريه وطبعه لكي نعيش معه في سلام نحن بنقبل الطبيعة كما هي ظل أنقل سلامنا لهذا السبب في إنسان إنسان يأخذ من الناس موقف المتفرج وليس موقف المنفعل موقف المتغرق مثلا امرأة سائز زوجها هايد وقعد يجعب ويشتم هي ما بسردس عليه تقول ما له الراجل ده عمل كده ليه ما له الراجل ده عمل كده ليه لا اتفك يعني اتفك زي طبيب نساني لشبق صد واحد هاي منفعل ما بينفعش لي يحاول يهدئه وليس أن يقاومه وليس أن يرد على الشيء في النفس لفي مرة في المستشفيات العقلية والنفسيات عاد بضرب الدكاس أو بضرب الناس وهو عايز حرس خاص مع بعض الناس. إذا أردت أن تتعيش في سلام مع الناس بقدر الإمكان إبعاد عن الإنفسامات بقدر الإمكان يعني واحد من الإنفسامين هل هي قال لو اجتمع عشر ثلاث ملاك مع بعض يكون لهم فكر واحد لكن لو اجتمعوا اثنين ثلاثة من البشر يكون فكر هذا وهذا وفكر هذا وهذا في واحد يقول إيه. يقول أنا بختلف عن الناس من أجل الدفاع عن الحق عارف؟ اختلف معهم فكرا لكن ما تخبطوش بها انت مثلا تؤمن بمراجع سليمة من أن تنادي بالمبادئ السليمة، لكن ليس من حقك أن ترغم الناس عليه. من حقك أن تنادي بالمبادئ السليمة، لكن ليس من حقك أن ترغم الناس عليه. ربنا نفسه قدم لنا المبادئ السليمة في الوصايا اللي في الكتاب المقدس، لكنه لم يرغم. أحد منا على إن ينفز الوصايا العشر لا زي ما هي ولكن أحب أن أقول لك في استثناء لهذا السلام مع الناس في استثناء لهذا السلام مع الناس هو بالنسبة للهرافقة والمبتدعين بالنسبة للهرافقة والمبتدعين القديس يحنى الحبيب أكثر انسان اتكلم عن المحبة قال ايه قال ان كان احد يأتيكم بغير هذا التعليم لا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام ومن يسلم عليه يشترك في أعماله الشريف لذلك الكنيسة كانت تقيم المجامع المخددة والمجامع المسكونية ضد الهرافقة وتصلهم عن الكنيسة يعني يقفدوا عضويتهم شيء. لكن لا تت لا تتعقد سلاما مع الهرابر وعن هؤلاء وعن النظيرة يقفوا ضد الدين السليم المسيح قال ما جئت لأنقى سلاما على الأرض بالسيفة يعني المسيح جاب دين مزبوط وقف ضده اليهود وقف ضده الفلاسفة الوسنيون ولكن السيف لم يكن من المسيحيين بل كان ضدهم يعني وبدى سيف ليس منهم وإنما عليهم فإنسا عش سلام مع الناس على قدر إمكانك ولكن ليس على حساب العقيدة أو المجمل الثالث سوء من نواع السلام هو السلام القلبي مفروض يكون ليك سلام جوه قلبك. السلام ده معناه لا يكون في خلبك خوف ولا اضطراب ولا خلق ولا تعب ولا حيرة ولا تردد. في هذا السلام لا تكون منقسما من على ذاته يعني لا تكون منقسما من على ذاته يعني ما يكونش الجسد ضد الروح والروح ضد الجسد زي ما قال بولس الرسول في غلاطيا 5:17 قال الروح بتشاهد ضد الجسد والجسد يتشتهي ضد الروح ويقاوم أحدهما الآخر أو مثلا يكون عندك انقسام داخلي بين الضمير والعقل الضمير ماشي في والعقل ماشي في السلام لا يبقى في انقسام داخلي ما في سلام جوا. وعلى اي الحالات اللي يعيش في ما لا يوجد سلام حتى ان كان فيه سلام مزيف تقدير للضمير اسناء القطية بعد كذا لما يتصير يتعب من اللي صار والانسان أيضا اللي عنده سلام في قلبه ما يكونش عنده خوف ما يكونش عنده خوف الموضوع هيصل معانا استفدت كده إحنا كملوا عليه صدق